le يا فاطمه مني مثل امك جنا يديني او جنش يد كل وكيل عني ايام الغمضت علنا الوقت دهني لا دمعي نشف ساعة لا دمعي نشف ساعة ولا ساعة يا هيا اضماني هيا اضماني ألف رايش الأجل توصي داحي البيبان ليش انقلبت أصحابك ولا تشنك نبي الرحمن لما انسمعوا شوى الصيت لما انسمعت شوى الصيت قالوا الما يقول انسان ولكنهم يعرفون البتولو سيدات النسوان من عاني من عاني يا ابو من عاني عند عقد الظلم حقنا يريدون سقيفا للحق يد عقد حقنا يريدون عل يوم الغد يا ار ترفعت ايدك ويشوفون أهم والشهد وبحق اشصدر منه وينحونا وفدك من عندك ويدرون وبيا حق يغصبون وفدك من عندك ويدرون وبياحك يغصبونا حي يا رأيتك ويا رأيتك تشنت موجود يا ملهجمة وعلى الدار ويا رأيتك يا بويا تشنت موجود يا ملهجمة وعلى الدار يا وبعيونك تشوف شلال لما نوجرها النار ومن دفعه علي البال من دفعه وعلي البا اصابوا ظل العيل بسم المسجد خذوا مكتوف يا ابو يا علي كرا صابوني صابوني يا, يا أبويا صابوني صابوني صابوني, صابوني صابوني صابوني هم حيدر أشد وصعب منهم صيبة وهمي عليش ما يصيري لو سالم يظل يمي للمسجد شطت بوي ودمعي يجري ودمي صحت يا هل خلق خلوا عن ابن عمي هم حاذر أشد واصعب منهم صيبتي وهمي عليش ما يصيري هون لا سعلم يظل يمي للمسجد شطت بوية ودمعي يجري دمي صحه يا الخلق بالله خلوا عن ابن عمي يا يدروني, يدروني على محمد وآل محمد الله الله الناس اسلام الناس اسلام الناس اسلام نار تايه نار تايه نار تايه ج